الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مناقشه يسيره فيما تكلمنا عنه البارحه في الزكاة ثم استقبال الاسئله ان شاء الله تعالى ونسال الله ان يوفقنا واياكم للصواب ذكرنا في الليله الماضيه ان القرآن الكريم لا يوجد فيه تناقض اطلاقا فأين الدليل من ذلك أين الدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو أجدوا فيه اختلاف كثير فالقرآن الكريم لذلك امثله فما هو المثال الذي تكلمنا عليه البارحة تفضل قال عمران طيب قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرق وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والزرق غير السواد فكيف نجمع بين هاتين الايتين نعم قم بركله فيه نعم احسن نعم احسن تمام كل جواب من وجهين او من احد وجهين اما ان يقال إن يوم القيامة يوم طويل مقدار وخمسون ألف سنة فتغير الاحوال تكون الوجوه زرقا أو سودا وتتغير وإما ان يكون على حسب الجرم والإثم طيب ومثال آخر قل كل هذه في الآية الأولى قال ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئ فمن نفسك وهنا قال قل كل من عند الله كيف الجم نعم يعني اضافتها الى الله من باب اضافة المخلوق الى الخالق واضافتها الى الرسول من باب اضافة الشيء الى سببه طيب بارك الله فيه وتكلمنا في الليلة الماضية عن شروط وجوب الزكاة وقلنا ان الزكاة تواجبة على كل مسلم وانه لا فرق بين فان الذكر والانثى والعاقل ومجنون والصغير والكبير وحرج عبد ولا قلنا لا فرق بين الحر والعبد اي قلنا لا يقال ولا بين الحر والعبد لان العبد لا يملك تمام احسنت استشكل بعض الناس كيف تجب على المجنون والصغير وقد رفع القلم عنهما وهذا أول سؤال نجيب عنه نقول إن الزكاة ليست واجبة على الشخص بعينه كالصراح الزكاة واجبة في المال يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيانهم فترد على فقرائهم هذا دليل من القران ومن السنة أيضا دليل من النظر والعقل أن أطماع الفقراء وتشوفات الفقراء إلى المال أو إلى صاحب المال إلى المال يقول أي هذه الاموال العظيمه أين زكاتها ولنفرض أن أحدا من الصغار خلف له أبوه ألف مليون مثلا سيقول الناس الفقراء أين زكاة هذه الألف مليون فلهذا كان من الحكمة أن تجب الزكاة في أموال اليتامى في أموال نعم في أموال اليتامى وهم صغار وأموال المجانين طيب ذكرنا فيما سبق في الليلة ماضية أن للزكاة اهلا عندنا زكاتي اهلا بياهم الله عز وجل ما نقبل اللي هذا ولهذا سوف يكون الجواب من غيرك مساكيني والعاملين عليها قلوبهم والغارمين الله قلوب بارك الله فيك هؤلاء أصناف ثمانية تولى الله عز وجل قسم الزكاة فيهم وقال في آخرها فريضة من الله والله عليم حكيم طيب هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد في أحياء فقيرة لا يجوز انتظر. طيب لماذا لا يجوز لأن الله لم لا مذكره في القرآن بل قال إنما الصدقات للفقراء الى اخره بارك الله فيك طيب لو, لو قال قائل إن بناء المساجد يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله وأن المراد بسبيل الله جميع طرق الخير ومنها بناء المساجد فهل قوله وجيه أو قوله ضعيف نعم قول ضعيف ليش أحسنت لأن لو قلنا في سبيل الله عامل جمعي الخير لم يبقى للحصر فائدة إذن من المراد أو من المراد بقوله في سبيل الله الجهاد في سبيل الله في وما هو ضابط الجهاد في سبيل الله بارك الله فيك هو أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا طيب نعم أو الدفاع عن البلاد الإسلامية والدفاع عن البلاد الإسلامية يكون به تكون به كلمة الله هي العليا والآن سيكون تقدير الإجابة منكم جيد جدا يعني لم تصل إلى حد ممتاز مرتفع ولا جيد ولا مقبول ارتفعت كم درجة مقبول، الثاني جيد، والثالث جيد جدا، والرابع ممتاز. إذا هي في جيد جدا، وفي بعضكم ممتاز. فأنص الله تعالى أن يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وإلى الأسئلة الآن. نسأل الله أن يوفقنا للصواب بسم الله والحمد لله. والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه نبدا فضيله الشيخ بهذا المقال الذي يقول فيه صاحبه ان المدامعه على القنوت في رمضان ليس من السنه وان هناك استعمال وافراط في استعمال ادعيه غير ماثوره وان صلاه عشرين ركعه في رمضان كل الاحاديث الوارده فيها اسانيدها ضعيفه وهذا هذه عباده ومبناها على التوقيف فما هو تعليق سماحتكم ثم ايش ان هذه كلها عبادات ومبناها على التوقيف ولا ينبغي ان يكون هذا من المسلمين ولا ينبغي نعم لا يعني ملخص المقال انه لا ينبغي ان تصلي عشرين ركعه لان كل احاديثها ضعيفه طيب. نبدأ بها واحدة واحدة المسألة الأولى المسألة الأولى المداوم على القنوط يقول إنها لم ترد بها السنة ونحن نقوله معه كذلك إنه لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم عليه وإنما كان يعلم الحسن بن علي بن طالب رضي الله عنهما أن يقول في دعاء القنوط اللهم ما دينه ما ومن المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله واقراره فاذا علم الحسن بن علي بن طالب رضي الله عنهما ان يقول في قنوط الوتر كذا وكذا ولم يقل له لا تداوم عليه علم ان المداومه عليه لا باس بها لانه لا يمكن ان يوجد شيء غير مشروع يتوهمه الانسان من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ثم لا يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ويقول إنما عليك البلاغ والله بصن بالعباد فالمجاومة على القنوة في الوتر لا بأس بها نحن لا نستطيع أن نقول لنا الرسول كان يجاوم على ذلك لكننا أيضا لا نستطيع أن نقول لنا الرسول نهى عن ذلك وإذا كان هكذا ولا فإن المجاومة عليه فيما أرى لا بأس بها ولا سيما في أيام رمضان حين اجتماع حين الاجتماع المسلمين على كلمة واحدة وعلى إمام واحد يدعون جوعا واحدا ويؤمنون عليه فإن هذا من أحرى ما يكون بالإجابة ولو وأما قوله من جهة الأدعيه للترد من بعض العلماء فهذا صحيح يوجد من بعض العلماء أدعية لم ترد وربما يكون في معناها بعض النظر أيضاً ثم إن من الأئمة من يطيل بالناس والإطالة بالناس ليست مش ليست مشروع بل إن الإطالة الخارج عن السنة من الأمور المنكرة لأن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني لا عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا يعني الإمام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب في مثله قط، وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم اما الناس فلوخفر ولا شك أن يطالف القنوت ويتعاب س... و... الناس حتى أنك لترى الشاب يراوح بين قدميه من طول القيام لا شك أنه غير مشهور ولو اقتصر الإنسان على الكلمات الواردة أو زاد شيئا يسيرا حتى ينصرف الناس وهم يقولون ليته أطال لكان أحسن أما أن يأتي بعض الناس ويكون من شدة تلذره بالدعاء وشدة الحاحه على الله عز وجل يظن أن الناس كلهم على حد سواء فهذا لا ينبغي والإمام يصلي ليس لنفسه فقط بل لنفسه ولمن وراءه ولهذا نقول أيضا إن بعض الأئمة سيما في صلاة التراويح يعجل ويسرع سرعة تمنع الإنسان من فعل الواجب حتى إن بعض المأمومين لا يتمكن من أداء الركن الذي هو الطمأنينة وهذا أيضا حرام عليه أن يسرع سرعة تمنع الناس فعل ما يجب بل الواجب ان يتانا حتى يتمكن الناس من اداء الاركان بطمأنينة ويتمكن ايضا من الدعاء فقط ست عدد الركعات اي نعم اما عدد الركعات فصدق ان, أن العبادات توقيفيه ونحن معه في ذلك واي انسان ياتي بعباده لم يشعر الله ورسوله فانه يعتبر مبتدعا ينكر عليه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهم ولكن نقول من أين لك أن العدد توقيفي لا يستطيع أحد إطلاقا أن يثبت بأن عدد ترويح أو بأن عدد قيام الليل توقيفي أبدا ونحن من هنا من هذا المكان نطلب من إقوالنا الذين عندهم علم في ذلك ان يبينوه لنا وانني اعتقد بل اجزم انه ليس عندهم علم عن في هذا غاية ما في ذلك ان عائشه رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشره ركعه وبينتها وكذلك ثبت عنها ان الرسول كان يصلي بثلاثه عشره ركعه وثبت عن ابن عباس كذلك النساء كان يصلي بثلاث عشر تراك ولكن هل قال للناس في مقام التبليغ والإجابة لا تزيد على ذلك أبدا ما قال هذا ففي الصحيين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاه الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت لهما قصلا صلى هذا المقام مقام تبيين وتبليغ لانه اجابه عن سؤال والرجل لا يعرف كيف يصلي فضلا عن عدد الركعات ولهذا قال متنا متنا فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوثر ما صلى فهل قال الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا المقام مقام التبليغ والاجابه هل قال لا تزد على 11 ركعه الجواب لا واي انسان يثبت عنده انه قال لا تزد فلياتينا به فنحن بحول الله مقادون له متبعون له والذي يحصل صلاه الليل بثلاثه عشر او احدى عشر ويقول لا تجوز الزياده على ذلك هذا قال قولا بلا علم بل قال قولا العلم على خلافه لان مقام البيان والتبليغ لا بد ان يبين فيه الكميه والكيفيه ولما بين الرسول الكيفية وسكت عن الكمية علم أن الكمية أمرها واسع وأنها لا تنحصل بـ 11 ركعة أو 13 ركعة لكن لو سئلنا أي ما أفضل 11 أو 13 أو 23, أو 23 أو 39 لقلنا الأفضل 11 هذا هو الأفضل أما أن نقول إنه لا جوز فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله أن يعفو عن من قاله لا نقول هذا فلنقول الامر في هذا واسع هذا من جهه حكم المسألة من حيث هي أما ما يفعله بعض المشاهدين من الذين يصلون خلف الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشر أو ثلاثة عشر فتجده إذا صلى عشر ركعات جلس وترك المسلمين يصلون على فوق رأسه وهو يشاهده المصلون ويشد عنه فهذا هو المنكر الحقيقة هذا هو المنكر بعينه والعجب أن بعضهم يجلس وعنده ايش عنده القهوة والشاهي وتجده يتقهوى شاه وقهوة وصقع الفناجين والمسلمون يصلون ويعبدون الله هذا هو الشلول في الواقع والشلول عن جماعة المسلمين وهو خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في ميناء يعني لما كان يصلي عثمان في ميناء الظهر أربعا والعصر أربعا والإشاء أربعا في من أيام الحج أنكروا عليه ذلك قالوا كيف الرسول يصلي ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وأنت في أول خلافتك ركعتين ثم في آخر خلافة تصلي أربعا أنكروا عليه هذا حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه قال انا لله وإنا إليه راجعون استرجع ورأى أن هذا مصيبة أن يتم الإنسان في مكان يقصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد بالله أن عثمان رضي الله عنه لم يتم مخالفة لهذه الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفته ابدا لكنه متعول والإنسان المتعول قد يصيب وقد وقد يخطئ والخطأ عن اجتهاد لا يلم عليه الإنسان إذا كان في مكان يسوق فيه الاختلاف. ومع ذلك استمع مع ذلك كانوا يصلون خلفه أربعا وهم ينكرونها عليه والمسألة هي مسألة زيادة عدد صلاة نافلة المسألة زيادة ركعات في صلاة واحدة ومثل هذا يبطل الصلاة إذا قلنا بالوجوب وجوب القصر ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلف عثمان أربعا فيزيدون على العدد المشروع في صلاة واحدة فسئل ابن مسعود لماذا يا ابا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا مع عثمان وأن تنكر عليه قال الخلاف شر <تصفيق> الله أكبر كلمة تكتب ما أدها الخلاف شر يعني مخالفة المسلمين شر ولهذا ما أحسن الاتفاق فهج السلف الموافقة في الأمور الاجتهاديه والامام احمد رحمه الله احمد بن حنبل كان يرى ان القنوت في صلاه الفجر بدعه غير مشروع وقوله صواب بلا شك ومع هذا يقول اذا اتممت بامام يقنط في صلاه الفجر فتابعه وامن على دعائه ليش هو ويرى انه بدعه هجيم وجماعة خلاف الشر. نعم الخلاف شر لأن لا يخالف الإنسان جماعة المسلمين فنحن نقول لأخين السائل إن الأمر في عدد, ركعات في عدد ركعات الترويح واسع فلا تضيق ما وسع الله على عباده واسكت عما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو حقيقة الاتباع والتاسي أن ما سكت عنه الله ورسوله فعلينا أن نسكت عنه وما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نتبعه ومن شرع الرسول أن العدد في صلاة الليل أمر واسع لأنه لم يحده عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول وما كان ربك نسيا ويقول عز وجل ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء نعم انتهى السؤال نعم طيب سؤال اخر جزاكم الله خيرا نتعرض لاسئله الزكاه شيخ يقول اسال عن زكاه عروض التجاره هل تقوم العروض بسعر الشراء ام بالسعر الجاري وقت حلول الاجل نعم العروض تقوم وقت وجوب الزكاه ولا عبره بما اشتريت به فلو قدرنا ان الانسان عنده اراضي يتجب الاراضي اشترى هذه الارض بعشرة الاف وعند وجوب الزكاة صارت تساوي مئة الف فهل يذكر عشرة فقط او مئة الالف اجيبه مئة الف العبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة طيب وبالعكس يشترى ارضا بناءة ألف ثم هبط السعر وصارت عند وجوب الزكاة تساوي عشر ثلاث فقط فماذا يزكي عشر ثلاث طيب فإن أشكل علي هل تقسم أو تخسر أو تباع برأس المال يعني أن القيمة غير مستقرة عند وجوب الزكاة فإلى أي شيء نرجع يرجع إلى الأصل وهو ما اشتريت به يعني مثل اشتراء أرضا بمئة ألف عند وجوب الزكاة أشكل عليه هل تساوي ثمانين ألف أو تساوي مئة وعشرين ألف أو تساوي مئة ألف ماذا نقول نوثثمانين أو مئة وعشرين أو مئة مئة لأن الأصل بقى مكان بقى مكان على مكان في السؤال آخر أيضا قد يكون أهم من هذا لو أن إنسان يتجر في التجارات يبيع ويشتري اشترى سلعه قبل وجوب الزكاة بشهر فقط فهل نقول لا زكاة عليك حتى يتم عليها الحول من شرائها أو إنها تبنى على ما سبق الجواب تبنى على ما سبق لأن عروض تجارة تتبادل ولو قلنا كلما اشترى شيئاً فإنه يبتدع به حولا جديدا ربما لا تجب عليه الزكاة أبدا إذن العبرة بالحول الأول فهذا الرجل إذا قدرنا أن حول زكاته رمضان وهو يبيع ويشتر بالأراضي اشترى أرضا في شعبان فجاء رمضان كم لها من زمن شهر واحد هل يزكيها أو لا يزكيها يزكيها لانه لانه اشتراها بما تجب به الزكاه اولا فيبنى ما ما ما حدث ملكه على ما سبق طيب مثال اخر رجل توفي والده ولا يرثه الا هو الولد الوالد توفي في شعبان وخلف أراضي كثيرة للتجارة تملكها لبن هل يزكيها في رمضان الذي كان والده يزكي فيه أو في شعبان من السنه الثانية؟ نقول في شعبان من السنة الثانية. في شعبان من السنة الثانية. لماذا؟ لأن هذا تجدد ملكه. الأبل ما هو مالك الأول؟ لم يملكها إلا إيش؟ إلا في شعبان. فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا تم الحول. وعلى هذا فما ورثه الناس؟ من امواتهم يبنى نعم يبتدئ به الورثة حولا إيش؟ حولا جديدا طيب والفرق واضح لانه في مسألة الاولى مسألة العروض كان هذا الانسان مالك للشيء والتجدد والتجدد لعين المال فقط اما في مسألة الميراث فالتجدد لملك المال لا لعين المال نعم جزاك الله خيرا. شخص يملك عمارة بعضها سكنية وبعضها يؤجرها نحو شخص يملك عمارة آه. يؤجر بعضها لا. في بعضها س... ويسكن في البعض. فكيف الزكاة في ما يؤجر الشخص؟ أخت العباره يا أخي عشان تهرب من الخطأ كل ناس يخطي. طيب. هذا إنسان عنده عمارة يسكن بعضها ويأجر بعضها هل فيها زكاة الجواب لا ليس فيها زكاة لأن هذه العمارة ليست عروض تجارة إنما هي ملك للتنمية فالزكاة إذا في اجرتها إن تم عليها الحول وأما إذا كان كلما أخذ الأجر أنفقها في حوائج أخرى لا زكاة فيها فإنه لا زكاة عليه فإذا قدر أن هذا الرجل أجر هذه العمارة بمئة ألف استلم عند العقل خمسين ألفا وصرف هذه حاجات أخرى سيارة أو فرش أو غير ذلك واستلم الخمسين الثانية في نصف السنة وكذلك أنفقها وعند تمام حول الأجرة ليس عنده شيء منها فهل عليه زكاة لا لماذا لأنه لم يتم عليه الحول الاجره كان ياخذها وينفقها على طول هذا ليس عليه زكاة وقال بعض العلماء إن الزكاة في الأجرة واجبة من حين قبضها ولو لم يتم عليه الحول وجعل الأجرة بمنزلة الثمرة ومعلوم أن ثمره النخيل لا يتم عليه الحول فحولها جذها قال هذه أيضا مثلها فحولها قبضها وهذا اختيار شخصان بن تيميه رحمه الله وهو أحبط من القول بأنه لا بد من تمم استناه. جزاكم الله خيرا سائل يقول الشيخ هل يلزم قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاة التراويح بالنسبة للمأموم؟ ينبع أن قال هل تجب الفاتحة على المأموم سواء في الفريضة أو في النافلة؟ وفي الترايوح أو غيرها هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من يقول إن الماموم لا قراءة عليه لا في السرية ولا في الجهرية وأنه لو كبر للإحرام واستفتح وسكت حتى يركع الإمام فصلاته صحيحة صلاته صحيحة وإن لم يقرأ سواء في السرية كالظهر والعصر او في الجهريه كالفجر والمغرب والعشاء وصلاه التراويح ومنهم من قال ان قراءه الفاتحه واجب على الماموم في كل صلاه سريه او جهريه فرض او ركن ومنهم من قال تجب قراءه الفاتحه على الماموم في الصلاة السريه دون الجهريه لأن الجاهلية سمع فيها إلى قراءة الإمام، فالمثل فيها نزاع بين العلماء، وإذا وقع النزاع بين العلماء فإلى أي شيء يرجع؟ إيش؟ إلى كتاب السنة، لقول الله تعالى وما اختلتف فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنين بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا فنقول لهؤلاء العلماء رحمهم الله وعافى عنهم المرجع في خلافكم إلى الكتاب والسنة فلننظر الذين قالوا إنه لا قراءة على الماموم مطلقا استجلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ان كان له امام فقراءه الامام له قراءه قالوا وهذا عام في السريه والجهريه والذين قالوا انها تجب على كل حال استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب والذين فرقوا فقالوا ان الماموم لا, لا تجب عليه القراءة الجهريه وتجب عليه في السرية قالوا لأن الإمام اذا قرأ في الجهرية فقد قرأ لنفسه ولغيره ولهذا كان المأموم إذا قال الإمام وراء الضالين يقول آمين إذن فقراءة الإمام قراءة له ولمن وراءه ولهذا يؤمنون على دعائه إهدان الصراط المستقيم هذا دعاء. فيؤمن الناس عليه قالوا وإذا كانت قراءة الإمام له قراءة أغنتهم بدليل قوله تبارك وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما والخطاب لموسى وهارون ومعلوم أن الذي كان داعيا هو موسى وحده قال موسى عليه الصلاة والسلام ربنا تنسى على أموالهم واشرع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى هو العذب العليم قال قد أجيبت دعوتكما والداعي موسى لكن لما كان هارون عليه الصلاة والسلام وعلى موسى لما كان يؤمن صار دعاء موسى دعاء له إذن قراءة الإمام قراءة للماموم إذا كان الماموم يسمع ويؤمن عليها وهذا القول قوي من حيث النظر لكن الحق وحقه يتبع وهو أن قراءة الفاتحه على الماموم واجبة في الصلاة السرية والجهرية والدليل على هذا ما رواه أهل السنن عن عباد بن الصامس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من من صلاة الصبح فقال لعل بعضكم خالج ليها لأن القراءة أو لعلكم تقرؤون في صلاتكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب الرجوع إليه لكنها تسقط الفاتحة عن الماموم إذا كان مسبوقا بمعنى اذا أتى والإمام راكع ثم كبر للإحرام وركع فإن القراءة تسقط عنه في هذه الركعة ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أبي بكر ما أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم أتم صلاته فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل قال أبو بكر انا قال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يقله له اقضي الركعة فدل هذا على أن المسبوق إذا جاء والإمام راكع وكبر للإحرام ثم ركع فإن هذه الركعة مجزئة وإن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لهذا الحديث ولأنه لم يدرك القيامة الذي هو محل قراءة فسقطت القراءة تبعا للقيامة تبعت للقيامة نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول إذا أردت أن أوتر في آخر الليل أريد أن أنصرف مع الإمام ما هو العمل في هذه الحالة نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ذات ليلة حتى مضى عامة الليل ثم انصرف. فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو زدتنا حتى ينتهي الليل قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلنبحث معكم في هذا الحديث هل هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للانسان أن يقوم بعد قيام الإمام عجيب يا اخوان أعيد لما قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله هل يدلها على انه ينبغي للانسان ان يقوم بعد ذلك لا لا يدل عليه لأنه لو كان الرسول يريد, يريد هذا لقال الأمر الباب مفتوح لكم صلوا بعدنا حتى ينتهي الليل فلما عدل عن ذلك وبين ان الله يسر على العباد وتفضل عليهم بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة علم أن هذا هو الأفضل علم أن هذا هو الأفضل لأن الرسول يعلم أنه لو كان هناك أمر مشروع أن يقوم الناس بعد هذا يقال لهم ذلك ولم يكتمه عنه فيكون هذا من باب إيش من باب التخفيف على العباد والتفضل عليهم أن يقتصروا على, على ما كان عليه الإمام وسيكتب لهم قيام ليلة ولو كانوا نائمين على فرشهم. لكن مع ذلك لو قام الإنسان بعد هذا فلا بأس لو قام الإنسان بعد هذا فلا بأس ولا ينهى عنه لأن الرسول لم ينهى عنه ولم يرشد إليه إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا من أراد أن يتهجد بعد الإمام فإنه يشفع وتره بركعة ولا ينوين به الوتر ما معنى يشفعه بركعة يعني إذا سلم الإمام قام وآتى بركعة فيكون هذا الذي قام وآتى بركعة لم يوتر من أجل أن يحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً لكن هنا مساله نحن الان هنا في المسجد النبوي وكذلك ايضا في المسجد الحرام وربما في مساجد اخرى يصلي التراويح إماما فهل العبره في اصراف الاول او في اصراف الثاني اشيب نعم العبره في اصراف الثاني لان الثاني مكمل للاول يعني لم يأتي بصلاة مستقلة حتى نقول العبره بانصراف الاول وعلى هذا فمن انصرف بعد بعد انتهاء الاول من امامته فانه قد انصرف قبل ان ينصرف الامام لان الامام الثاني مكمل وليس مستقلا فيكون العبره في انتهاء الإمامين جميعا نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول مضى عليه أكثر من عشرة سنوات من إيش من عشرة, من عشرة سنوات من عشرة سنين حتى ولقط عشرة سنين يعني. عشر سنوات صح. لم يذكر عن ذهب امرأتي فكيف ولبثوا في كهفهم ثلاثة مائة سنين أزداد. تسعة ولا تسعة, تسعة. ازدادوا تسعة. تسعة يعني تسعة سنوات والقائد أن العدد إذا وظيف يخالف المعدود من الثلاثة إلى العشرة نعم يقول هذا الرجل إنه قد مضى عليه عشر سنوات ولم يزكي عن حريم امراته وجواب على هذا ان الرجل لا يزمه ان يزكي عن حريم راسه بل الزكاه واجبة على من على المرأة نفسها لكن مع ذلك نقول انها اذا كانت لم تعلم بهذا القول وهو القول بالوجوب الا هذا العام فلا زكاه عليها فيما مضى انما ترتجي الزكاه من وقت علمها وذلك لأن المسألة خلافية وكثير من الناس قد نشأوا على أنه لا زكاة في الحلي وعلى هذا فلا زكاة عليها في المضاع وإنما تزكى في المستقبل وهنا سؤال لو لو كانت المرأة ليس عندها مال وليس عندها إلا هذا الحلي وزكى عنها زوجها بإذنها فمن الحكم جائز ولا بأس به وكذلك أيضا لو قدر أن, أن زوجها فقير وهي ليس عندها إلا هذا الحلي نقول تبيع منه وتزكي لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طيب وإذا أرادع أن تزكي وكان زوجها فقيرا فهل يجوز أن تعطي زوجها زكاتها الجواب الصحيح نعم القوي غاش من قال العلماء أن ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألت زينب زوجة عبد الله من مسعود أن عبد الله قال لها زوجك ولدك أحق من تصدق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق بزك الله خيرا سائل يسأل عن استخدام البخاخ وقطرة الأنف والكحل في أثناء رمضان. نعم العين والانف والفم والان يصنع ثلاث اشياء الفم سال عن البخاخ هذا في الفم الانف القطره العين الكحول فنقول اما الكحول فلا يضر اطلاقا حتى لو وجد طعمه في حلقه فصومه صحيح وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا وليست مما جرت العادة بالتغذي من قبله من جهة يعني الأنف محل تغذيه بمعنى أن الإنسان قد يغذى من جهة انفه وعلى هذا فلا يقطر في الأنف قطرة تصل إلى الجوف اما اذا كانت القطره خفيفه لا تصل الا الى الخياشيم فلا باس بها والدليل على ان الانف منفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لللقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا يدل على وجود التحرز من المبالغه في الاستنشاق للصائم او على الاقل كراهه المبالغه لألا يصل الماء إلى جوفه الثالث إيش؟ الفم البخاخ الذي يستعمله الإنسان عند ضيق التنفس فهذا لا بأس به ايضا لا بأس به لأنه عبارة عن هوى يحصل به تفتح الأوعية التنفسية وهذا ليس بشيء يصل إلى الجوف إلى المعدة التي هي محل التغذية نعم جزاكم الله خيرا هذا يسأل بالنسبة للمتابعة متابعة الإمام يقول هل, هل, هل النص عام في المتابعة أم عام أريد, أريد به الخصوص والضابط الأصول بينهما ايش هذا المتابعة متابعة الإمام في فقورس ام إن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما تكون به المتابعة فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فاركعوا وإذا سجد فاستجوا وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما هذه المتابعة بمعنى أنك لا تتقدم عليه ولا توافق ولا تتخلف عنه كثيرا لان احوال احوال الماموم بالنسبه للامام اربع وسابقه وموافقه ويخالفه يعني تخلفا يعني تخلفا ومتابعه الاحوال كم اربع عدى هلا هلا نعم نعم طيب احسنت ان المسابقه يعني ان ياتي الانسان الماموم بالشيء قبل الامام فهذا اذا كان متعمدا فصلاته باطله يعني لو تعمد ان يركع قبل ركوع الامام وركع صلاته باطله يجب عليه ان يستأنفها من جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركوا حتى يركع فإذا ركع قبله فقد فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبطل الصلاة الموافقة منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل حسب ما قال العلماء يقولون إن وافقه في تكبيرة الاحرام بأن شرع في تكبيرة الاحرام قبل أن يتمها الإمام فصلاته غير من عقده وعليه اعادتها وأما الموافقة في غير ذلك مثل أن ركع مع ركوع إمامه فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه إذن الموافقة فيها تفصيل إن كان في تكبيره الاحرام فالصلاة أنت أنت أطرج النوم بارك الله فيك كفيش نعم احسنت يعني لو كبر المأموم للإحرام قبل ان يتمه الإمام قلنا ان صلاته لم تنعقد وعليه ان نعيده لو ركع مع ركوعه فقد فعل مقروها لكن لا تصح صلاة فكان هناك تفصيل بين الاركان حسب كلام العلماء في هذا في هذا أه التخلف بمعنى ان الامام يقوم مثلا والامام الماموم ساجد يقول احب انكثر من الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقال ان إنه يتخلف ليكثر من الدعاء نقول هذا خلاف السنه لقوله عليه الصلاه والسلام اذا ركع فركع اذا كبر فكبر ولفتدل على التعقيد فالتخلف خلاف السنة هنا سؤال وهو أن بعض الائمه يكبر وينتهي تكبيره قبل أن يصل إلى الركن مثل سجل الإمام فقال الله أكبر للسجود وأتم السجود قبل أن يصل إلى الأرض فهل يسجد الإنسان حين انتهاء التكبير أو إذا وصل الإمام إلى الأرض الثاني أو الأول هل, هل يسجد المأموم هل يسجد المأموم إذا انقطع تكبير الإمام وهو لم يصل إلى الأرض أو إذا وصل إلى الأرض سجد إذا وصل إلى الأرض وهذه مسألة تخفى على بعض الناس نشاهدهم وهم يشاهدون الإمام من حينما انقطع التكبير ولو كان الإمام في المنتصف يسجدون وهذا خلاف السنة كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده نعم لو كان انسان بعيدا ولا عن الإمام فالمعتبر إيش؟ الصوت لأن هذا هو منتهى استطاعته نعم انتهى التلاسله لا موجود شيء. طيب. لذاك الله خيره. سائل يقول هل يجوز استثمار أموال الزكاة بغرض تنميتها وزيادتها ومن ثم صرفها لمستحقيها؟ نعم. هذا السؤال مهم. لا يجوز أن يتجر بأموال الزكاة التي دفعت الفقراء بحجة أنه ينميها. من أجل أن تستمر لأن حاجة الفقير الموجود الآن اولى بالمراعات من حاجة الفقير المنتظر فمثل إذا قدرنا أنه عنده عشرة ملايين من مجموعه، وكلها يحتاجها الفقر الموجودين الآن وقال أريد أن أشتري بالعشره ملايين عشر عماير كل واحد تدر ما شاء الله في السنه نقول هذا لا يجوز حاجه المسكين الان يجب دفعها والمستقبل له الله عز وجل وهذا بخلاف الاعمال الخيريه فالاعمال الخيريه ربما يقال لا باس ان ينظر القائمون عليها ما هو الاصلح لكن الزكاه يجب ان تصرف الى اهلها فورا نعم لو قدر وهو تقدير فرضي غير واقع اطلاقا لو قدر ان حاجة الفقراء زالت بمعنى ان الزكاة زادت عن حاجتهم فهنا ربما نقول لا بأس ان ينمي الزائد لكن قلت لكم ان هذا امر غير واقعي، لان المسلمين الان في بلاد كثيرة محتاجون الى الزكاة بل مضطرون يعني لو فرضنا البلد اللي فيها استغنى اهلها فهناك فقر في اماكن اخرى محتاجون نعم جزاكم الله خيرا وسائل اخر يسأل عن حكم دفع الزكاة لمن كان متهاونا بأداء الصلاة وقد يتركها احيانا اما اذا كان هذا متهاونا بالزكاة بالصلاة اذا دفعت اليه الزكاه لم يصلي وان لم تدفع صلى فهنا قضيه هذا رجل ان دفعت اليه الزكاه ترك الصلاه وان لم تدفع اليه الزكاه صلى فهل تراوي الزكاه شيء لا. لا لا شيء يترك رجل اذا دفعت اليه الزكاه ترك الصلاه لم يصرغني وراح يلعب بالاسواق ويشري هذا ويبيع هذا وترك الصلاه وان لم تدفع اليه الزكاه فالفقر قد يكون خيرا له صلى فهل تدفع اليه الزكاه ها تجيبوا يا جماعه لا فاذا ك... فاذا كان دفع الزكاه يستعين به على ترك الصلاة قلنا لا تدفعي للزكاة هذا حرام. اما اذا كان دفع الزكاة يشجعه على الصلاة ويقول الحمد لله عندي ما يكفيني فاذهب صلي ولا حاجة اذهب الاسواق فهذا يعطى او لا يعطى بقي قسم ثالث اذا كان دفع الزكاة لا ينفعه ولا يضره لكنه لا يصلي نظرنا ان كان لا يصلي ابدا فانها لا تدفع عليه الزكاه يكما صلى ابدا لا في البيت ولا في المسجد فهذا لا تدفع عليه الزكاه لماذا لانه كافر مرتد هذا لا يجوز ان يبقى على وجه الارض بل يستتاب فان صلى والا قتل كافرا مرتدا لان ترك الصلاه كفر بدليل القرآن القران والسنة وكلام الصحابة والنظر الصحيح العقل يعني انتبه ولد الصلاة من هينا اي فرض فرضه الله على الرسول مباشرة يعني بدون واسطة الصلاة اي فرض لم يفرضه الله عز وجل الا والرسول في الملأة الاعلى الصلاة اي فرض فرضه الله على عباده على وجه كثير كبير ثم خفف الصلاة إذن لا شيء يسويها من الأركان إلا شهادة ان لا إله الا الله وان محمد رسول الله فنقول قد دل القرآن والسنة وكلام الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة ولا عبرت بمن قال سوى ذلك لأن المرجع عند النزاع إلى, إلى, إلى أي شيء إلى كتاب السنه الدليل ما القرآن قال الله تعالى في المشركين فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يعني وإن لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا في الدين ولا يمكن أن تنتفي الاخوه الإيمانية مع وجود الإيمان أبداً حتى لو فعل الإنسان أكبر الكبائل معات الكفر، فإنه أخونا. أرأيتهم لو اقتتل المسلمون اقتتل شخصان أو أو طائفة؟ هل هذا الاقتتال يخرج من الإسلام؟ الدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المميين اقتتلا وإن طائفة من المميين اقتتلوا فأصلح بينهما. إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال في القاتل عمدا قال في القاتل عمدا فمن عفي له من أخيه وهو المقتول شيء فاتباعه بالمعروف فجعله أخا له مع أن القاتل من أكبر الكبائر المتعلق بحق المخلطين طيب إذن نفي الأخوة الإيمانية في الآية الكريمة في سورة التوبة تدل على أن الكفر في ترك الصلاة كفر إيش أكبر مخرج عن الملة لا, لا, لا يمكن أن يكون أقل لنا ولا إذا لم يمكن أن يكون أقل لنا فهو مفارق لنا في الدين طيب لكن هذا الدليل يا أخواني يرجع للسؤال إذا قلت ذلك يلزم من هذا أن من لم يزكف وكافر أيضا كفر مُخرِج عن ملة. أليس كذلك؟ ما في أحد يتكلم. فإن تابوا الصلاه الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم كم الأوصاف التي يتوجب القوة؟ التوبة من الشرك. الاقام الصلاة. إيتاء الزكاة. أنت تقول إن من لم يتب من الشرك فلازأ خلنا وهذا واضح. من لم يقم الصلاة فليس أخلنا اذن قل من لم يؤت الزكاه فليس اخلنا والا حصل تناقض في الاستدلال نقول نعم الايه تدل على ان من لم يؤت الزكاه فليس اخلنا في الدين وأنه كافر كفرا مخجل عن المله وقد قال بهذا بعض العلماء وممن قال به الامام احمد رحمه الله فعنه روايه ان تارك الزكاه بخلا و كافر كثار في الصلاة ولكن كما قلنا اولا وكما نقول آآ آآ الآن وكما سنقوله ان شاء الله في المستقبل مرد النزاع إلى إيش إلى الكتاب والسنة طيب دلت السنة على أن من لم يزكي فليس بكافر فخرج من الآية السنة التي دلت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة عنه وهو في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها وفي روايه زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار ووحني عليه في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فقوله إما إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر كفر مخرجا عن الملة لأنه لو كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة لم يكن له سبيل إلى إلى جنة فحينئذ خرجت الزكاة من الكريمه الكريمة هذا النص والصنة تقيد القرآن وتخصص القرآن أما الحديث فثابت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين كفر والشرك ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والبينية تقتضي البينونة بين الشيئين وإذا كان كذلك فالكفر الذي في الحديث هو الكفر المخرج عن المله طيب بعضنا ما ناقش في هذا الدليل وقال من تركها جاحدا لوجوبها من تركها جاحدا لوجوبها فنقول من اين لك هذا هل قال رسول من تركها جاحدا لوجوبها واذا كان هذا ولو كان هذا مراده لقال فمن جحدها لان لا يلبس على الامه والرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يلبس على الامه ولا يمكن ان يكون كلامه الا بينا واضحا فمن حمل هذا الحديث على ان المراد بذلك تركها جحدا فقد اخرج الحديث عن معناه من وجهين الوجه الاول ان الرسول قال فمن تركها وهذا قال معناه فمن جحدها وفرق بين الترك والجحد الشيء الثاني انه اثبت معنى لا يدل عليه الحديث وترك المعنى الذي يدل عليه الحديث وهذا تحريف ان يثبت الانسان معنى لا يدل عليه النص وياتي أأن... ان يثبت معنى لا يدل عليه النص وينفي المعنى الذي دل عليه النص هذا تحريف تماما لكن من كان متاولا فيؤخذ بتاويله لكن من بان له الامر فانه لا يعد في المتابعه متابعه المتاول ثم نقول ايضا ما رايك يا اخي لو ان انسانا يصلي الفرائض تماما وخلف الامام كل يوم ويقول هذه الصلاة تطور وليس بفريضه اي أو او لا يكفر اجتماع الرسول على كلامه لا يكفر الا اذا تركها اذا قال من تركها جاحد الوجوب فقد جعل الحكم مرتبا على وصفي هما الترك والجحد فنقول له لو ان انسان صار يصلي الصلوات كل يوم وخلف الامام ويبكر ويزداد من النوافل لكن يقول الصلوات الخمس غير فريضه وصليها تطوعا هل ترى انه كافر ان قال انه كافر خالف ناقض ناقض نفسه لان الحديث يقول فمن ترك وان قال انه غير كافر فقد ابطل دليل دليله وقوله ايضا لانه يقول من انكر فرضيتها فهو كافر ولو صلى فتبين ان حمل هذا الحديث على الترك المقوم بالجحت لا يستقيم اطلاقا لا من جهة النص ولا من جهة المعنى وكذلك أخرج أهل السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بيننا وبين من بيننا وبينهم إيش؟ الكفار الصلاة والبينية تقصد ايضا المباينة وان هذا كافر وهذا مسلم فمن ترك يكون فقد كفر اي كفرا تحصل به البينونة بيننا يكون إلا أستع... ولا يكون ذلك من بالكفر هناك المخرج يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من من الدليل الثالث اجماع الصحابة اجماع الصحابة اجمعوا على ان من ترك الصلاة فهو كافر هكذا نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين. قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الامال تركوا كفر الا الصلاة ونقل اجماعهم الإمام إسحاق بالراهوية رحمه الله إجمع الصحابة على ذلك وإن كان بعض العلماء ذكر خلافا عن بعض الصحابة في أنه لا يكفر لكن على الأقل نقول أكثر الصحابة على أنه كافر الذي إلى الآن كم صارت؟ ثلاثة الرابع العقل والمعنى الصحيح هل يعقل ان شخصا يحافظ على ترك الصلاه مع اهميتها وعناية الله بها وهو مسلم ابدا لا يعقل هذا اطلاقا اين الايمان الذي في قلبه ولا يصلي يحافظ على ترك الصلاه لا يعقل هذا لا يعقل الا انه لا ايمان في قلبه اطلاقا او انه ممكن للوجود وعلى هذا فتكون الأدلة أربعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يقول أقوال الصحابة بدون أن ننقل الإجماع انتبت خلاف عنه والرابع النظر الصحيح والعقل ثم بعد ذلك هل الحكم بالكفر أو بنفي الكفر يرجع إلينا وإلى اذواقنا وإلى استبعادنا أو يرجع إلى كتاب والسنه إلى كتاب السنة فكما أننا لا نحرم شيئا أحله الله ولا نوجب شيئا عفى الله عنه ولا فكذلك ايضا لا يجوز أن ننفي الكفر عن من كفره الله ورسوله ولا أن نثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله العبيد وعباده الخلق عباد الله فإذا كان في شرع الله أن من ترك شيء هذا الشيء فهو كافر لماذا لا نقول كافر؟ لماذا, ل... لماذا نهاب القول بالتكفير الم... الأكبر مع دلال, كتاب... مع دلال كتاب والسنة لا نهاب ونحن إذا قلنا أنه كافر فسوف يصلي لكن إذا قلنا هذا فسق وليس بكفر سوف يبقى على, على التهاون والترك لكن إذا قلنا أنت الآن خارج عن الإسلام لسنا مسلمين في شيء سوف يخاف ويصلي أما إذا قلنا والله هذا كبيرة من الكبائر ولكنك مؤمن تدخل جنة سوف يبقى متهاونا فلماذا نفتح للناس باب التهاون مع أن هذا الباب مغلق من حيث القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح نحن قلنا هذا بين أيديكم الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لان من الناس من يلبس ويقول هذا ليس بكفر وهذا تست وهذا انفرد به الإمام أحمد رحمه الله وهذا محذور على من ترك جاحدا وما اشبه ذلك من الكلام الذي قاله من سبق لا شك والعلم مختلفون في هذا قديم وحديثا ليس المساله وليده عهدها بل هي من قديم ولكن الواجب علينا ان نقول ما قال الله ورسوله والا نتهيب والا نستعظم الامر اليس الساجد لأحد هذه الاعمده ولو كان يصلي اشوا ولو قال ان السجود شرك ولو قال ان ان الصلاه فرض وسجد يش يكون كافرا فلماذا نت... فلماذا نتهيب أن نقول لمن لم يصلي إنه كافر يقول بعض الناس إذا قلت انه كافر فقه كثير من المسلمين اليوم ليسوا مسلمين أورد هذه الشبهة لأن كثير من الناس ما يصلي نقول لكننا إذا قلنا إنه كافر فسوف يرجع كثير من هؤلاء إلى, إيش؟ إلى الصلاة وما مثل قوله هذا إلا كمثل قول من يقول إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب أشل مش مال أشل يعني ما هو وحده إذا قلنا بقطع يد السارق شوف الكلام الملبس والعياذ بالله يلبسنا الحق بالباطل يقول لو قطعنا يد السارق صار نصف الناس أشل ما هو يد يقول الحمد لله أنت لأن قررت على نفسك أن نصف شعبك سراق لن يقول إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب اشد لكن نقول, لك نقول له أخطأت في فهمك لو أننا قطعنا يد سارق لانتهى عن السرقة آلاف السراق ولن يسرقوا ولهذا انظر القصاص إذا قتل إنسان شخصا عمدا ثم قتلنا القاتل هل هذا معناه ان زدنا القتله او لا, لا. يجماعه هذا جواب هش ما يصلح لو اننا قتلنا القاتل هل يكون في هذا زياده للقتل او لا لا بل في هذا حياه في هذا حياه ولكم في القصاص حياه سبحان الله قصاص نقص واحد واحد زائد واحد يكون كم أثنين معنا نزيد القتله لكن رب, الع... رب العالمين يقول ولا في القصاص حياة لأننا إذا قتلنا هذا القاتل كم ينتهي عن القتل آلاف مجرمين الذين يحاولون الاقتام على القتل كل إنسان يقول إذا إنه إذا قتل, إذا قتل قتل سوف ينتهي عن القتل ولهذا قال الله عز... لا في القصاص حياة أغمدنا جماعة إذا نحن إذا قلنا بأن تارك الصلاة كافر والله ما, ما أسأنا إلى الناس بل أحسننا إليهم لأن من لا يصلي سوف يصلي خوفا من أن يخرج من ربطة الإسلام نعم أطلعنا الكلام عليكم شوي نعم ما خال نجيب عنه أورد الأخذ الآن يقول في حديث عباره بن الصامت خمس صلاه كتبهن الله فمن اتى بهن الى اخره نقول هذا الحديث في, في بعض الالفاظ وسياقاته اتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن اتم فنقول اذا اتى بهن متما لذلك واما اذا اتى بهن ناقصا فهو ما يكفر لانه اتى بهن لكنها ناقصه ونحن نقول بالإجمال الأدلة, الأدلة التي استدل بها منكر, منكر تكثير تلك الصلاة نجيب عنها بجوابين أحد مجمل والثاني مفصل أما المجمل فنقول إن جميع الأحاديث التي ذكروها إما انها أحاديث إما إنها أدلة فيها اشتباه وأدلة كفر الصلاة واضحه بينه. ولدينا قائده مهمه يجب على طلبه العلم ان يعتنوا بها وان يمشوا عليها اذا وردت النصوص بعضها محكم بين وبعضها متشابه فما الواجب الغاء المتشابه والاخذ المحكم يجب هكذا لقول الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات المحكمات هن هم الكتاب واخرى المتشابهات فاما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه يعني واما الراسقون في العلم فياتون ياخذون بالمحكم وهكذا العقل يدل على هذا لان المتشابه متشابه محكم لاوجه والمحكم واضح بين ادله كفر لتارك الصلاه واضحه بين كما سمعتم والادله الاخرى متشابهه فيجب ردها الى المحكم ثانيا ان الادله التي استدل بها اما ان لا يكون فيها دليل اصلا ما فيها دليل واما ان, يكون أن تكون مقيده بوسط لا يمكن معه ترك الصلاه مثل حديث عثمان بن مالك من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار الحديث هذا مقيد من قال لا اله الا الله ايش يبتغي بذلك وجه الله وانا اسالكم هل يمكن لانسان يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ان يدع الصلاه لا يمكن يا اخواني يجب ان نكون عند الواقع نقول يا تبتغي بذلك وجه الله في هذه الكلمه فالصلاه اعظم ما يتوصل بها الانسان الى إلى وجه الله ما يمكن ت... اوكي او تكون الادله التي استدل بها هؤلاء عامة تخصص باحاديث ترك الصلاة وتخصيص العام بالخاص هذا عمر متبع عند جميع العلماء وانا قد تتبعت هذا وبينت هذا في رسالة صغيرة اسمها حكم تالف الصلاه فمن اراد الاستزاده فليرجع فلي اليها والله تعالى يعلم اننا ما اردنا الا الاحسان الى الخلق وعدم التهاون بالصلاه ما قصدنا ان نخرج الناس من دينهم لا والله بل نحن اشد الناس تنفيرا من التعجل والتسرع في الحكم بالتكفير لأن الحكم التكفير معناه نقل الإنسان من دين إلى دين بل من دين إلى لا شيء ولا يمكن أن يستضع الإنسان المؤمن بالحكم على الناس بالكفر بدون أن يكون هناك دليل ثابت واضح نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يسأل عن الحلف بالقرآن الساعة سبب ونصف وأربع دقائق والموعد يجيل سبب ونصف آخر سؤال طيب نعم إيش اي لا بأس أيكم من الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وهذا الحاجة نعم يسأل عن حكم الحلف في على هل كلام الله نعم الحلف في القرآن نقول الحالف في لماذا لا تحلف بالله أو باسم من اسماء واضح أو بصفه من صلاته واضح لماذا لا تعرف ما الذي ألجأك إلى أن تحرف بالقرآن الجواب لا شيء لأنه يمكن يحرف بالله كما هو الأكثر الأكثر الحلف بالله بهذا اللفظ ويحلفون بالله إنهم لمنكم سيحلفون بالله اذ انطلبت إليه وكذلك ايمان الرسول عليه الصلاه والسلام فيها ايمان كثير بالله نعم او, أو بوصف لا يكون إلا, الا لله وحده مثل الذي نفسي بيده فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يحنف دائما يقول والذي نفسي بيده لان الانفس بيد من بيد الله لا يستطيع احد ان يخرج نفسا من جسدها ابدا الا الله عز وجل ولا يستطيع أحد أن ينفخ روحا في جسد إلا, إلا الله عز وجل طيب كان يحلف بهذا الوصف الذي لا يكون إلا الله وكذلك كان يحلف كثيرا بمقلب القلوب لما قال عليه الصلاة والسلام إنه ما من قلب من قلوب ادم إلا بين اصبعين من صابع الرحمن يقلبه أو يصرفه كما يشاء. هنا مقلب القلوب وصف خاص بالله لا أحد يستطيع أن يقلب القلوب إلا الله عز وجل صحيح أنه قد يكون هناك سبب يتصل الإنسان بجليس سوء فيصرف قلبه أو بجليس خير فيصرف قلبه لكن هذا سبب وكم من إنسان كان ابواه كافرين وهو مؤمن أو أبوه مؤمن وهو كافر ولم يأثر عليه القلوب لله المهم أنه ينبغي للإنسان أن يحلف بأشياء واضحة أما الحلف بالقرآن فلا باس به لأن القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله تعالى من صفاته والحلف بالصفات الله جائز فعل هذا إذا قال والقرآن العظيم ما فعلت كذا فهو إيش جائز ولا بأس طيب إذا حلف بآيات الله ما هو بالقرآن جائز خطأ خطأ وإن قد غير جائز فهو خطأ اذا إن قد جائز خطأ وإن قد غير جائز خطأ في التفصيل نقول ماذا تريد بالآيات إن أراد بها القرآن فهو جائز إن أراد بها المخلوقات فهذا غير جائز لأن المخلوقات من آيات الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لكن إذا أراد القرآن فهذا جائز إذن تجنب الحلف بآيات الله أحسن أحسن لأن لا يوهم أنه أراد إيش المخلوقات والله أعلم نعم المسحى لا أراد بالأراء الأوراق هذا ما يجوز لأن هذا مخلوق نعم, نعم، أكثر من سائل يا الشيخ يسألون عن حكم جمع قصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع قصر ااا صح عبارة ربال، صح عبارة قصر أيضا خطأ جمع قصر هو من قصر <تصفيق> جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة تمام جمع صلاة العصر إلى الجمعة لا يجوز ماشي. لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر وصلاة الجمعة ليست طهرا بالاتفاق وتخالف الظهر في أكثر من عشرين مسألة تخالفها نعم فمثلا صلاة الجمعة كم وظهر صلاة الجمعة يشهر فيها بالقراعة والظهر لا صلاة الجمعة لابد أن يجتمع الناس في مكان واحد وصلاة الظهر كل قوم في أحيائهم صلاة الجمعة لابد أن يغتسل الإنسان لها يجب على كل من أراد ان يحصل الجمعة أن يغتسل وجوبا والظهر لا يجب بل لو اغتسل للظهر لقولنا مبتدئ حلوث كذلك طيب صلاة الظهر ليس لها خطبة صلاة الجمعة لا خطبة صلاة الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال وصلاة الظهر لا يدخل إلا بعد الزوال صلاة الجمعة لا بد أن تكون في الوقت وصلاة الظهر إذا فاتت الإنسان بنوم أو نسيان صلها بعد ذلك لكن الجمعه ما تكون الا في الوقت صلاه الظهر اذا فاتت الانسان قضاها الجمعة الجمعه لا يقضيها اذا فاته صلى ظهرا صلاه الجمعه لا بد لها من عدد معين اما ثلاثة او اثنى عشر او أربع أربعون او غير ذلك من العدد وصلاه الظهر لا يشترط لها العدد المهم أنها تختلف عن الظهر باشياء كثيرة وعلى هذا فإنه لا يصح أن تجمع إليه العصر ومن جمع العصر إليها فهل يعيد أو لا يعيد أرى أن الاحتياط لدينه أن يعيد صلاته ولو كان ذلك سابقا يعيد صلاته ان كان مقيما كالذين جمعوا العصر الجمعة في أيام المطر فإنه يصلي يعيدها أربعا وإن كان مسافرا فإنه يعيدها ركعتين لان وجد بعض المسافرين مثلا يصلي في مكة الجمعة وهو وليد أن يسافر فيصلي معها العصر أو في المسجد النبوي يصلي الجمعة ويصلي معها العصر لأنه مسافر هذا غلط تقول إذا صلي الجمعة واصلي العصر إذا دخل وقتها في, في مسيرك وهذه نسألة يعني يجب الرجوع في هذا إلى العلماء ما هو الواحد على كيفه يقيس على كيفه ويصلي على كيفه يجب يرجع للعلماء وينظر إلى النصوص ومثلاتها ونقتصر على هذا, نقتصر على هذا لأن في الناس